ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أظل الله ولا تمسوها بسوء إن فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقالت تمت تَعُفُّ فِي دَارِكُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامَ ذَلِكَ وَحْدٌ غَيْرُ مَكذُوبٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَ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 غاريم جثمين كاللم يغنوا فيها الا ان ثمود كفروا ربهم الا بعد لثمود وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامًا فَمَا لَبِسَ أَنْ جَاءَ فِي عِجِلٍ حَنِيلٍ ما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خوفه قالوا لا تخف اننا ارسلنا الى قوم لوط وامراته قائمه فضعك فَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَائِهِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ